وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرقى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الْمَلَائِكَةَ تسمية الْأُنثَى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 نقطة إذا دمنا وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أضنا وأطنا وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عادل الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إِنَّهُمْ كَانُوا هم أظلم وأطغى والمعتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلَاءِ رَبِّكَ ربك تتمارى هذا نذير من النذر أَزِفَتِ أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سابدون فاسجدوا لله واعبدون